قصيدة ثمة للشيخ الأكبر. تتسد مع اسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثمه وما ثمه عين ثمه وثمه فمن قد عمه خصه ومن قد خصه عمه فما عين سوى عين فنور اينه وذ المهو فمن ينفذ عن هذا يجد في نفسه غمه ولا يعرف بها الا الناس